وَقالوا أَسْطِيُأَوْوَ لينَكْتَتَ بَهَا فَهِييَةُم ل عَلَْهِ بُكْرَةَ وَأَصلَك قُلْأَنزَ لَ الذي يعَلَُ الصِرَّ فيِي السَّماوَاتِ وَالأَْرض إِهُ كَانَ غَفُورَ الرَّحيِيمَا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 وَقَالُوا الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا اُنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا تبارك الذي انشا اجعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الانهار ويجعل لك قصورا هل كذبوا بالساعة وأعتدنا كَذَّبَ كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ سُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ سُبُورًا وَاحِدًا وَادَعُوا سُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنْبًا سنة الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسئولا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أأَنْتُمْ أَضَللْتُمْ عِبَادِي فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضَللْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا قَالُوا سُبْحَانَكَ مَا كَانَ يَنْبَغِي لَنَا أَن نَّتَّخِذَ مِن دُونِكَ مِن أَوْلِيَاءَ وَلَكِن مَّا تَعْتَهِدُهُمْ وَلَئِن مَّتَّعْتَهُمْ, متعتهم وَآبَأُوم حَتَّى نَسْى الذِّكْر وَكَانُوا قوما بورا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 لَقَدِ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ فَلَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً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 لقد أضنني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا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 ولا ياتونك بمثل الا جئناك بالحق واحسنا تفسيرا الذين يخشرون على وجوههم الى جهنم اولئك اولئك شرم ما كانوا واضل سبيل وَالَّذِي آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ وَقَوْمَ نُوحٍ إِلَّا مَن كَذَّبَ الرُّسُلَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آيَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا عَادٌ وَثَمُودُ وَأَصْحَابُ الرَّسِّ وَقُرُونٌ بَيْنَ ذَلِكَ كثيراً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 وَهُوَ الذي جَعللَكُم الَّلى لِباسَو وَنَّومَ سُبالتَ وَجَعلًا النَّه رَن شورَاء وَوَ الذي أَسَلَ الاحَ مُشرًا بَيْنَا يَدَي رحْمَتِ وَأَنزَلنَ مِنَ السَّمِمَا أَو قَاق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 فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسناً وَكَانَ الله غفوراً رحيماً ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يَتُوبُ إلى الله متاباً والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا بالنغو مروا